سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فِرعَونَ على ف الأررض وَجَعَلَ أَهْلَ شعي يْتَضَعِفُ طائِفَةَم مِنُمْ يَسْستَضَائِفُ طائِفَةَم مِهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيسَْحينسأَهُمْ إنهُ كانَ مننَ المُفسِلين.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 فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ وَأَلْقَىٰهُ فِي دَاعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِي دَاعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ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 إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا قَلْبِهَا قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته فَبَصُرَتْ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل.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 قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُونَّكَ فَخُرْجِ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لاهلهم كئثو اني انست نار لعلني اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما اتاه نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي اَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فَلَن يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَجَّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وإنذر قوما مما آتاهم من نذير من قبل كلعلم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فَتَّبِع آياتِكَ وَنَكَُ منِنَ الْ المُؤمِنين فَلََّ جَأَهُ الحَقُّ مِن عدِناَا قالوا لَلَ أُوتَ مِمثلمَا أُوتَ مووس أَلَمْ يَكفُرُ بِمَا أُوتَ مووسَ مِنْ قبل قانوا صِحران تَظَهر وَقالوا إ بِكُلِ كَافون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 إنِ اللََّ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِين وَلَقَدْ وَصَّلْناَا لَهُمُ الْقَوْلََ لعَهُمْ يَتَذَكَّعُونَّينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ مِ قَبِلِهِهُمْ بِهِ يُؤمِنُون وَإذاَا يُتْلَ عَلَيْهِمْ قالَاُوا آممَنَّ بِهِ إَِّهُ الْ الحَقُّ مِ الرَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وَقَالُوا إن التَّبَعِي الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَا إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا رِزْقًا مِّنْ لدنا ولكن لا وَلَكِنَّ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 وَمَا كُ الن مُهلِلكِقُرَ إِللاا وَأَهْلُهَا ظَادِمُون وَمَا أُوتِ تُِّ شَيئٍ فَمَتَعُ الحياةِ الدُّنْياَا وَزينَة وَ وَمَا يندَ اللهَّهِ خَييرُ وَ بَقَاءفَل تَعقِلون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 وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي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 لَلَا أَمََّّ اللهَّ وَعَلَنَا لَ خَسَفَ بِنَا وَكَأََّ لَا يُفْلِحُ الكَافِون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مَنْ جاء بالحسنة فله خير منها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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُنْقَٰلَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَٰفِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن ٱلْآيَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ